لا الا من ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغري انك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا